ا ذ ا ع ة ب ر ي د تقدم الحمد لله الحمد لله الذي أ غ ن ى واعطى ل ذ ي أقنى وله الشكر على ما أ ن ز ل من الغيث وشقى والحمد لله اللطيف بعباده الرحيم بخلقه الواسع فضله الكريم عطاءه العظيم جوده الكثير موجوده السابغ إ ح س ا ن ه واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الواحد الاحد واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله أ ف ض ل من شكر وركع وسجد صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه من أ ه ل البر و ا ل س ن ا ء الامجد أ م ا بعد فاتقوا الله فتقواه فوز و س ع ا د ة ونماء و ز ي ا د ة وعطاء ليس لها ن ه ا ي ة عباد الله إ ن الله سبحانه لا يقنط عباده ورحمته و ا س ع ة ولطفه كبير وجوده كثير يريك عزته ثم يبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذي الشان ي أ م ر عباده بالدعاء ووعدهم ب ا ل إ ج ا ب ة ش ر ي ط ة الايمان و ا ل إ ج ا ب ة و إ ذ ا سالك عبادي عني ف إ ن ي قريب اجيب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان ف ل ي س ت ج ي ب و ن ي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاغاث عباده و أ ن ز ل عليهم من خيراته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 فسالت ا ل أ و د ي ة وازدهرت الثمار أ ي ه ا المسلمون إ ن النعم لا شكرت قرت ونمت وزادت وإذا كفرت فرت ونمت وزادت وزالت وإذا والله يأمرنا بشكره يا أ م ر ن بشكره ي ايها أ الذين آ م ن و ا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له إ ن كنتم اياه تعبدون كلوا من رزقه كلوا من رزق ربكم واشكرونه والشكر هو الاعتراف بالإحسان هو قول الاعتراف بالإحسان باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالأركان في الجنة ج ن ا ن بالقلب اعترافا وخضوعا وباللسان ثناء وحمدا وبالجوارح ط ا ع ة وامتثالا أ ف ا د ت ك م النعماء مني ث ل ا ث ة يدي ولساني والضمير المحجبا ف ا ل إ ظ ه ا ر لشكر ا ل ن ع م ة يعني الاعتراف بهذه المنه و أ ع ظ م ن ع م ة توحيد الله وإخلاص العبادة له فالمسلم يعلن ذلك م د و ي ة بعد كل ص ل ا ة له ا ل ن ع م ة وله الفضل وله الثناء الحسن والمسلم يفتح صباحه, يفتح صباحه ويختم مساءه ابوء لك بنعمتك عليه وابوء لك بذنبه و و س ي ل ة للنقاء وعنصر النماء الماء لا يستغني عنه أ ح د ط ر ف ة عين الناس منه يشربون وبه يزرعون ويحرثون ويتطهرون وربنا يمتن به على عباده و أ ن ز ل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أ ن د ا د ا و أ ن ت م تعلمون وهو الذي أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج به نبات كل شيء فهذه القطرات ا ل ن ا ز ل ة والنقاط ا ل م ت ت ا ن ي ة و ا ل أ م ط ا ر ا ل م ت د ف ق ة منها تمتلئ ا ل أ ن ه ا ر وتسين ا ل أ و د ي ة والبحار ف أ ن ز ل من السماء ماء فسالت أ و د ي ة بقدرها بالمياه تخضر الأشجار تخضر وتتفق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 لكل ا ل أ ك ل والطعام وبدونه لا أ ك ل ولا منام قال الملك العلام أ و ل م يروا أ ن ن ا نسوق الماء الى ا ل أ ر ض الجرز ف ن خ ي ج به زرعا ت أ ك ل منه أ ن ع ا م ه م و أ ن ف س ه م والغيث عباد الله لا يعلم متى نزوله إ ل ا الله إ ن الله عنده علم ا ل س ا ع ة وينزل الغيث ولا ينزله إ ل ا قل ارايتم إ ن أ ص ب ح م ا ء ك م غورا فمن ي أ ت ي ك م بماء معين فالله منزله والمنفرد بعلمه ونزوله وينزله بقدر على من يشاء ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا قال ابن عباس وابن مسعود ليس ولا عام عام مطرا من بأكثر ل ك ن الله يصرفه كيف يشاء ثم ق ر أ ولقد صرفناه, ولقد صرفناه بينهم هذا الماء به ح ي ا ة ا ل أ ر ض و إ ح ي ا ء النبات و أ ن ز ل من السماء ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وكما أ ن ه ح ي ا ة ا ل أ ر ض فهو ح ي ا ة الاحياء قال المولى عز وجل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي وفي الماء أ ي ه ا ا ل أ ص ح ا ب سقيا وشراب والماء رعي للدواب قال ا ل و ه ا ب وهو ا ل ذ ي أ ن ز ل من ا ل س محتار ا ا ب و م ن ه شجر فيه تر س ي م و و ن أ س ل ن ا ا ل ر ي ا ح ل و انزل ح ف أ ن ا من السماء ماء فأسقينا ك م و وفي ا ل م ا ء أ ي ه ا ا ل خ ي ا ر إ خ ر ا ج أ ل و ا ا ن ل س م ا ا ا ر و و ل ف ك ه و ا ل أ شجر ا قال ا ل ه ا د ي لكل م ح ت تر ا ر ألم أ ن الله السماء أنزل من السماء فأخرجنا, به نب... فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها وانزلنا ا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طنع نضيد و أ ن ز ل ن ا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ن الفافا ومن منافع المياه أ ن الله يقرر توحيده و أ ن ه المستحق ل ل ع ب ا د ة بهذا الماء الذي يعجز المخلوق إ ن ز ا ل ق ط ر ة و ا ح د ة منه أفرأيتم؟, افرايتم الماء الذي تشربون أ ا ن ت م أ ن ز ل ت م و ه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون ومن فوائده أ ن ا ل أ ر ض تراها م ص ف ر ة د ا ب ل ة فبنزوله تتفتق وتخضر وتتشقق وترى ا ل أ ر ض هامده ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء ا ت ز ت وربت و أ ن ب ت ت من كل زوج بهيج إ ن ن ع م ة نزول المطر لا يعرف قدرها إ ل ا من حرمها فنزوله فيه خيرات وبركات وسعه أ ر ز ا ق للاحياء و ا ل أ ر ض الموات ت أ م ل و ا عباد الله في احوال شتى وبقاع تترى أ ن يجعل ما أ ن ز ل علينا صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا نافعا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله. الحمد المياه لله لله على نعمة ونزول الغيث من الاله و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه و أ ز و ا ج ه و أ ت ب ا ع ه الى يوم لقاء بسبب ن ولهذا س ي ئ ا ت و ل عذب الله به من عصاه قال تعالى فكنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أ خ ذ ت ه ا ل ص ي ح ة ومنهم من خسفنا به ا ل أ ر ض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون وما أغرق ر ف ع وقص ن وهامان وجنودهما أ غ ر و ا في ي صيحة ح ة و ا د ة ف ل م منهم أحد وما ينج جرى أحد ل م ل ك س ب علينا في ا م ف أ ع ر ض و ف أ ر س ل نبا ا العرم عليهم سيل و ل ن ه م ب ج نوح ت جنتين ي ه م ق ص الله علينا نبأ ن و وتكنيب قوم نوح له حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفار ت التنور والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر كما قال سبحانه ففتحنا أ ب و ا ب السماء بماء منهمر وفجرنا ا ل أ ر ض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر يتجري بهم فنادى ي جميع موج الماء رؤوس كالجبال الجبال الأرض إذا على على طبق قد طفت حتى ف نوح ابنه قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء اعتقد بجهله ان الطوفان لا يبلغ إ ل ى رؤوس الجبال وانه لو تعلق في راس جبل لنجاه من الغرق فقال له أبوه لا اليوم من أمر الله إلا من رحم فلا عاصم اليوم من أ م ر الله إ ل ا من رحمه الله وحال بينهما الموت فكان من المغرقين ف أ م ر الله ا ل أ ر ض أ ن تبلع ماءها و أ م ر السماء أ ن تقلع عن المطر وقيل يا أ ر ض ب ل ع ي ماءك ويا سماء أ ق ل ع ي وغيظ الماء أ ي شرع في النقص وقضي ا ل أ م ر واستوت على الجود ي بعدا ل ل ق وقالوا م الظالمين مجاهد جاء عن مجاهد أن و م م ه ل سخروا به واستهزأوا وهو ا به يصنع س ف ي ن ة ق ل و ا تعمل سفينه في البر فكيف تجري قال سوف تعلمون فلما فرغ ونبع الماء خشيت هم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا فخرجت من الجي الى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغ فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا فغرق فلو رحم الله منهم احد لرحم ام الصبي وقوم عاد لما عتوا وطغوا فلما, رأو فلما راوه عارضا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 ذ ه ب ي في تاريخ ا ل إ س ل ا م وقال وفي, سنة وفي شوال س ن ة س ت م ا ئ ة وتسعه وستين جاء دمشق سيل عظيم مهول هدم البيوت واخذ النزال من الحجاج وجمالهم وغرق ج م ا ع ة وذهب للناس شيء كثير وكان ذلك ب النهار والشمس طالعه ة ف غ ل ق ت وطلع الماء فوق أ س ط ح ه كثير و ا ص ط ا د ا ل س م ك فوق السطوح وتحدث العوام أ ن الذي هلكوا فوق الالفين وحدثني رجل أن أهل الوادي وجد جملا ميتا وضج الخلق بالبكاء بالله وكان ض ج الخلق ا ل ب ب ء والاستغاذة و بالله ك يوما مشهودا واشرف الناس على التلف ثم لطف الله ورحم الناس وتناقص الماء ولو ثبت ساعه اخرى أو ارتفع ذراعا لغرقت نصف دمشق ولبعضهم فيه لقد أظهر م ن بحاره و أ ر ع د ه ا حتى توافت مياهها م ط ن ب ة م ح ب و ب ة بازدجاره و أ ه ل ك فيه خلقه وعبيده ف أ ض ح و ا وهم غرقى ب أ ق ص ى اقتداره فكم من شباب مع نساء و ص ب ي ة وكم من دواب قد ص ل ي ن بناره فسبحا فسبحان من أ ب د ى عجائب صنعه و أ ز ع ج كل الخلق عند ابتداره وعاد ب ن ك منه عفوا ومنه ف ت س أ ل ه الزلفى غدا في جواره وذكر أ ي ض ا رحمه الله س ن ة أ ر ب ع م ا ئ ة و س ت ة وستين غرقت بغداد واقيمت ا ل ج م ع ة في السفن و مرتين ه ل ك خلق لا يحصون حتى لقيل ان الماء بلغ ثلاثين ذراعا وانهدمت م ئ ة أ ل ف دار وما س ن ة الهدام عنا ببعيد حيث تهدمت البيوت ومات اخرون وهطلت أ م ط ا ر غ ز ي ر ة فخرج الناس إ ل ى الصحراء وهلكت أ م و ا ل ه م ومساكنهم ولها أ ح و ا ل ع ج ي ب ة و م و ا ق ه غريبه ة وفي عصر وقعت ح ا د ث ة حيث جاء رجل إ ل ى رسول الله وهو يخطب فقال هلك ا ل أ م و ا ل وانقطعت السبل فادع الله أ ن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فسقوا ثم في ا ل ج م ع ة اخرى ل أ لما سقوا اسبوعا متتانيا وغابت الشمس أ س ب و ع ا متواصلا وقال يا رسول الله هلك ا ل أ م و ا ل وانقطعت السبل فادع الله ان يمسكها عنا فسبحان العليم القدير السميع البصير الكريم الخبير هذا واعلموا رعاكم الله أ ن من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة وعلامات فساد الزمان أ ن يمطر الناس ب ا لا م ط ر ف ل تقوم ن فعند بسند حسن ب ت ت الأرض لا أحمد ا ل س ا ع ة حتى يمطر يمطر الناس حتى ي مطرا ل عاما ولا تنبت ا ل أ ر ض شيئا وفي مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ليست ا ل س ن ة ب أ ن لا ت م ط ر و ل ك ن ا ل س ن ة أ ن تمطروا وتمطروا ولا ينبت الله شيئا ومن الشكن عباد الله التأدب في في جنب جناب الله ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ج م ي ل ة وبيان ق د ر ة الله ا ل ج ل ي ل ة فما يسمع ويكتب وصف ذلك ب ا ل أ ج و ا ء ا ل س ي ئ ة أ و الطقوس ا ل س ي ئ ة أ و ا ل أ ح و ا ل ا ل س ي ئ ة ونحو ذلك فنستبدلها فالله والمتصرف فيه منها ونقرأه والتغيرات والتقلبات بأجمل بالأحوال مدبر ذلك وخالقه والمتصرف فيه ورازقه بعلم اللهم وقدرته و ع ظ اجعله ل ل ه فاللهم اجعل ما متاعا انزلت علينا متاعا وقوة لنا طاعتك على ل ع وقوة و ج بلاغا للحاضر والباد ونفع اللهم ع ب ا ا د ل اجعله صيبا نافعا ولا تجعله هدما وغرقا اللهم ارحم من ا ت ر ب ت ه م السيول اللهم ارحم من ا ت ر ب ت ه م السيول اللهم ارحم من ا ت ر ب ت ه م وكذبتهم السيول وسالت بهم الشعاب واجعلهم من الشهداء يا رب ا ل أ ر ض والسماء اللهم احفظ من احتجزتهم ا ل أ م ط ا ر في أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ومراكبهم ومساكنهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أ ن ص ا ر دينك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم و أ ك ر م ن ا بالتقوى وجملنا ب ا ل ع ا ف ي ة اللهم زدنا علما وعملا وتوفيقا وتوفيقا اللهم اغننا من فضلك اللهم اغننا من فضلك واكفنا شر خلقك واحفظ واصلح لنا ديننا وصحه أ ب د ا ن ن ا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين و أ و ل ي ا ئ ك المتقين يا رب العالمين اللهم امنا في دورنا و أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح إ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا و اللهم وفق ولي أ م ر ن ا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم يا حي يا قيوم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أ م و ر ديننا ودنيانا ويسر أ م و ر ديننا ودنيانا ووفقنا في ديننا ودنيانا واحفظنا بحفظك التام وعينك التي لا تنام اللهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر أ ه ل الشام يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم وحد صفوفهم واجمع شملهم اللهم وحد كلمتهم على الهدى و ا ل ق ر آ ن يا رحيم يا رحمن اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك اسراهم وتقبل شهداءهم يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم ا غ ذ ه م بنصرك اللهم ا غ ذ ه م بنصرك اللهم أ غ ذ ه م بنصرك اللهم إنه ل انا ص ر إ ل ا أنت ف انصرهم اللهم انا نسالك انصرهم اللهم انا نسالك انصرهم يا ذا الجلال والاكرام ا ل ل ح م انا ن ا ل ك انصرهم ا لفعل ا ل خ ي ر ا ت وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم م ن ك ر ا ا ت وحب م س ا ا ك ي ن ل ل إ اغفر أردت بعبادك فاقبضنا إليك فتنة ي ر م ت و ن ن ي اللهم ا غ ف لهم ب ا ا ئ ن و أ م ا ا ت ن ك ا ر ب وارحمهم وتجاوز عنهم اللهم أ س ك ن ه م الفردوس ا ل أ ع ل ى يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ارزقنا بر والدينا احياء و أ م و ا ت ا وارزقنا أولادنا بر ن ل ا أ ح ي ا ء و أ م و ا ت ا يا ذا ا ل ج ن ا ل و ا ل إ ك ر ا م وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه واصحابه أ ج م ع ي ن